فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موحن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاء امور الفتح وان تنته فهو خير لكم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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا من اصْفَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذًا انْتُمْ قَلِيلٌ تَخَافُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَسَاءَ